والذين كفروا عما أنذروا معرضون كل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيتوني بكتاب من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 وَإذاَا حُشِرَ سُكَانُوا لَهُ دَ أَوْ وَكَانوا بعبادَة كَافِرين وَإذاَا تَتْ لَا عَلَ آ يَةُنَ بَينَاتٍ قَالَ الذينَ كَفَوون الحَقِّلََّ جَأَوْ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 حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ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 وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ فِلْكُمَا أَتْعِدَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ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 وَلِكُلّ لِ دَجَةٌ مِن مَامِلُون وَلِيوفِييَهُم عْمَلَهُم وَهُم لاَا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 قَالَ إِ مَنْعلْمُ وَي دَلههِ وَبَْ لِوكُم مَا أُووسِْلتُ بِهِ وَوبَ لِوكُم مَا أُوسِْلتُ بهِهِ وَلَك أَرَكُمْ قَوْم تَجهَلُم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 فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ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 وَإِذْ سَرَفْنَا عَلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمٍ مُنذِرِينَ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 يا قَوْمَنَا ادّعُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجَدِّدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دونه